V Samenih,ahjiho, Som milikna Hvala in resolvi, Naam. Vliju edeku Really hvala, Najboljih,�ja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 очку bod relственu državu, putra za inak na imanya do deveckraljo,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 WALLAZINAHUM LIAMANATIHIM WA AHDIHIM RA'UN BISHAHADATIHIM QAIMUN WALLAZINAHUM ALA SALATIHIYUFADUN ULA Kafi marriageshi m differences v tad nemeni, v jene, v jemls, v يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنَ نَعِيمٍ مِمَّا نقسم برب المشارق والمغارب اننا ل قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يوم هم الذي يوعدون يوم مِنَ من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ